لا يَسْمَعُونَ حَسِيثَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يوم نطوي السماء تطيي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فائلين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 قُل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء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 قل ربِّحكم بالحق وربنا الرحمن المشتعان على ما تصفون